سورة البينة بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتى حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو فم مطهر فيها كتب قيمه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 والصلاة ويُؤتِ الزكاة وذلك ذين القيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والملشِّكين في نار جهنم إنار جهنم خالدين فيها هؤلاء كهم شر البنيان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. قائدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى رب.